جل البديع بذي الطبيعه ابهجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا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 خلق الجمال فكان سحرا مبيجا طاف السحاب وضرعه مملوئون غيثا يحاول في السحابه مخرجا يحاول في وإذا للعظيم مسبح ومبشر بالغيث يبرد العجاب ومبشر بالغيث يبرد العجاب وتطلعت ضم العيون ودمعها من فرحة.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 فأضر وازعجا فاستقبلته الارض لوقيا عاشق <تصفيق> بعد الفراق من الحبيبه زوجا كلا البديع بذي الطبيعه ابهجا خلق الجمال علي عتباجا خلق الجمال فكان سحرا يا الكريم فجعلنا من كل من فجعلنا من كل من